بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي ختر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزج لمزه الذي جمع ما <مالا> لو وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا ليوم بذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نَعْمَ اللهُ الْمُقَدَّرُ الَّذِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُقْصَدُهُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ كَرَكِيتَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ فِي أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِسِجِّيلَةٍ مِنْ حَجَرٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كعصف مأكول